الإجابة الصحيحة هي جيم تعلن هذه العلامة عن مخفض للسرعة من نوع مسنم تحدد اللافتة الحاملة لسهمين امتداد منطقة الخطر هكذا سيعبر مستعملو الطريق عدة مخفضات للسرعة على امتداد 200 متر